بسم الله قبل قولي أسمي أنا عبد الله البرغوث اسمي بسم الله قبل قولي أسمي أنا عبد الله البرغوث اسمي أنا روحي ووجداني وجسمي أي الأوطان لو عمر فنى هو على يدي ترى ذاقوا العناية أمير الظل ومرعبهم أناية هو على يدي ترى ذاقوا العناية ومستقح من إسلاح بيميني Muterasa dand hayır almalıyım. مهندس في طرق موت العدو، أفجرها اللي قبلها دعتدو. مهندس في طرق موت العدو، هو أفجرها اللي قبلها دعتدو. ومهما في حبسنا الانفرادي Sattadu la budbiyom ki sırk şamsın ay ay tabi bin yem pirh al Hoof, aşık'te elçed soğuk gök halı zıktu, o muhtal هلو محتل القدس ناري أذكتو هو يزجون العدا هو يزجون العدا لو مهما ذكتو بعد هذيق حري لنا يا كتايب الجسام ابنك من حنايه في سجنه صامد عن طريقه من ثنايه يا, يا كتايب الجسام ابنك من حنايه في سجنه صامد عن طريقه سنا يا يا عبد الله البرغوث واحكي قصتي هو